بسم <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما وما في الأرض، وويلٌ. الذين يتخبون الخياة الدنيا على الآخرة ويخذون عن سبيل الله ويبغونها عيوجا أُولَئِكَ في ضلالٍ بعيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُبِنُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وناطن ل أرصلولث بِآيَاتِنَا أن أصج فر م ك منول مات النورون وذك <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَغْبَرٍ شَسُورٍ وَإِنْ قَالَ مُنْسَى رحمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل يتبقون أبناءكم ويستخيرون لساءكم وفي ذلكم فأذن ربكم لئن لا أذن ربك لإن شكركم لا أزيد نفسي كفرتم إن عذابي لا يرضى the السماوات والأرض يدعوكم ليرسر لكم من ذنوبكم ويؤثركم إلى أدل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مفلنا وعلى الله فل يتوكل المتوكلون وقال الذي ما كفوا لرسولينا من ارضنا اولئك هم في ناسنا ارْحَامَ إِلَيْهِمْ مَرَامٌ لَنُعَلِّقَ النَّوْمَ لِيَنَا وَأَنرْ فِي نَكُمُ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واتفتحوا وخاب كل جبار ni mm -hmm. يَتَجَرَّرُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِي الْمَوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِالْمَيْتِ وَمِنْ مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم لا يقدرون كسبوا ولا شيء مالك هو الضلال البعيد ألم تر أن نعم الله يا خوانق السماءات الأرض الرب يَسَغِي غُلِي بِقُم وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا وَبَرَزُوا لله جميعاً فقال الله فاعه بله. Well, uh... وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الخفت ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي إِنَّ الظَّالِمِينَ عَاذِبُونَ أَلِيمٌ وَأَخَذَ خِلْقَنَا دِينًا وَعَمِلُوا وان يفتتن تجري من ما ترخينا ان النهار خالد نفسي دخي يتوب فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة لِمَتَاعِ قَضِيبَتِكَ سَدَرَتْهُ وَأَيْبًا ثِنْ وفرعها في السماء كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لك لا أنهم يتنقون ومثل كلمتين خبيثتين كشجرة خبيثة مجدت صب. من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول ما بي في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله مال وَيَخَافُونَ مَا يَسْأَلُونَ <تصفيق> أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وراو احجلوا قوم من دار الفوازين مما يعلونه وفي السر وَجَاوَزُوا لِنَّى أَنَّ الذَّاتِ الَّذِي بِاللُّؤَامِ قُلْ فَمَتَّعُوا مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وزقناهم سراً ولا ليتم من قبل أن يأتي يوم لا بيع الله الذي خلق السماوات والأرض وأنذن من السماء فأخرج به من السماء ربقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وَانْفَعَلَ قَوْلُهُ مُلْآنًا وَسَطُهُ لَنْ تُمُشَّى وَلَنْ قَمَرًا عَائِبًا يَمْشِي فَرَدَّ لَهُ سألتموه وإن تعذون نغمة الله لا تحصوها إن الإعجاب نَلاَ مُعْلُومٌ وَإِذْ قَائْنَ جِبْرَانِي مُرًا فِي وَبَنِيَّ نَعْبُدُكَ أَصْنَاب رَبِّنَا إِنَّنَا أَضْلَلْنَاكَ كَثِيرًا مِنَ ناتف ما تبعني فإنه هو مني ومن صاني فإنك غفور رحيم. ربنا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا صلاة فجعل أفجدة من الناس تهوي لا إيم ورزق منا فمراتنا لهم يشكون ربنا إنك تعلم ما نقص وما نغلق وما يخفى على من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكفر إسماعلا وإسحاق إن ربي لا الدعاء بِجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ دُرْيَةِ رَبَّنَا وَتَقَبَّ الْدُوَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي ولي المؤمنين يوم يقوم القسام ولا تخسبن الله غافلاً وعملاً مَنَ اللَّهِ عَلِيمٌ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ اللَّهُ مبطعين مقلعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفيدتهم هوا وَأَنذَرْنَا النَّاسَ يَوْمَئِذٍ الْعَذَابَ فَأَيُّ حُلٍّ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَن <تصفيق> <تصفيق> أقسمتم من قبل مالكم من زوال وسكانتم ما فعلن الذين ولموا فسروا وتبين لكم كيف فعل النبي وضربنا لكم الأمس وَقَدِمَنَ مَن جَاءَهُمْ وَيَنطِقُونَ مَا لَهُم مِنَ الْإِيمَانِ يَرَوْنَهُمْ كَانُوا مِنْهُ الجبال فلا تحسبن الله مخلف ورده رسله إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض وأن سموات وبرزوا للنيل وأذى صغار وظهر يومئذ مقرنين في الأصفاد ثرابيل من قطران وتغشى وجوهه النار إن الله سريع الإساب هذا بلاغ للناس وللعب ما هو إله واحد ولي الزنكر أولو